انَشْكُرُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ وَإِنَّ اللهَ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ وَأَن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمور يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب استعيره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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يصير وما يستوي البحران هذا عذب فرط سائر شرابه وهذا للحن أجاج ومن كل تأكلون لحم طري وتأسخرون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولجوا الليل في النهار ويولجوا النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري, كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشيككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَا لَا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَانَ عَمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّيكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُ النَّذِيرٌ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 時点で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 وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله لمعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذابة ولكن يؤخرهم إلى أجلهم مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا